السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في صوتي أخوة حياكم الله وإيكم وجعل الجنة مثونا ومثواكم إن شاء الله ورق الله فيك يا شيخ هاني وجزاك الله كل خير وثبتك إن شاء الله على الحق المبين بعونه تعالى وحفظك من كل سوء ما مكروه والله يزاك الخير على ما تفعل يا شيخ يعني أنا يمكن من فترة طويلة لم استمع للشيخ وكانت فرصة وحاولت جاهدا كأنني أدخل ميدان رابعة أو النهضة في وقت الذروة لكن الله مستعان ان شاء الله يكون أنا فرصة في الأسبوع القادم نلتقي فيها الشيخ ونستمع له إن شاء الله طبعا ما عرفش من البداية حتى عرف بالظبط كيف نمط الحوار اللي جرى او كلمة الشيخ الحفظة في اواخيرها عن السلمية في السلمية ونقدر السلمية لكن يعني العقيقة الموضوع بالذات هذا مش راضي اكتفيه على وجه التحديد لكن نتعامل بمنطق اكاديمي مع اطروحة السلمية خاصة بالنسبة للاخوان المسلمين اخوان المسلمية اخوة لما يطرحوا السلمية ما في منطق السلمية دين من يطرحها بمنطق براجماتي نفعي اوكي فتك عن خلفية الاطس صوت يا اخوان لا فيش صوت يمكن انا لانه عندي يعني النت بيضعف بالقوه بحسب الاشاره ف بيختفي شويه رب العالمين ساقول انه اذا قرانا السلميه يعني بيستدل دعاه السلميه بالحديث النبوي أفضل, أفضل الجهات كلمة حق عنده سلطان جائر وبالتالي في المظاهرة هي أو الاحتجاج أو الاعتصام أو هو من الكلام الذي يعني يقال عند سلطان الجائر. طب إذا السلطان الجائر يعني بغى وظلم وقتل وذبح ماذا نفعل مثلا يعني, يعني ما في بالإسلام لما كانوا في الثورة السورية ستة أشهر كاملة والنظام يذبح ويقتل ويقولون سلمية سلمية سلمية هل, هل يوجد في الإسلام ما يمنع الإنسان من الدفاع عن نفسه يعني على الأقل خلينا يعني نتحدث فيها ليس بالمنطق الجهادي هم لا يقبلون طبعا بالجهاد لكن نتحدث في المنطق بوعي. هل في الإسلام ما يمنع الإنسان أن يدافع عن نفسه حياك الله يا دكتور حياك الله يا شيخ الله بارك فيك رب يأسر عمرك عبدك الله أه لذلك السلمية في مصر عند الإخوة المسلمين لها جذور سوسيولوجية بالدرجة الأساس عندما يفك أسرهم يعني الأخوة اللي ينأسروا من الإخوة المسلمين وكافة الأخوة والمدنيين ندعو الله أن يثبتهم ويفك أسرهم لكن عندما يقول لك سلمتنا أقوى من الرصاص ما هي أشقه من الرصاص عندما يقال لك نحن يعني هذا كلام مستحيل لا هو شرعي ولا هو عقلي يعني طيب لماذا التمسك بالسلمية إذن يعني بعد كل هذا القتل يعني الثورة المصرية إذا حسبناها الآن ولو بأثر رجعي فقلا المسلمين طلقوا أقوى ضربة على الإطلاق يعني أول 23001 في ضربة واحدة وهذا ما حصل في كل الثورات ما حصل الآن أم بيحصل في المسلم يا أخوة السر الله أعلم أنا درست تقريبا مرتين ثلاثة وأربعة مرات درست تراث الإخوان المسلمين وخاصة تراث الشيخ حسن البنى رحمه الله السلام عليكم ان شاء الله رجع رجع الصوت طبعا السقط مليح لنبهتون والله ما انتبهت لهم طيب عيدا لا عرف اين وصلت لكن اعيد اقول ان للسلمية جذور موضوعية تكمن في في, في اصول دعوة الاخوان المسلمين وتكمن على وجه التحديد ايوة درس تاريخ الاخوان يعني مرتين وكلمة السلمية يتكمن في, في في قلب تعريف اللي باحث الاخوان المسلمين يمليح في تراثهم لابد وانه توصل خاصة في الشيخ حسن البنة رحمه الله ان الشيخ حسن البنة نفسه لما قدم التعريف هذا ان الجماعة هي طائع هي هي سنيه ارجعيه سنيه سنيه العقيده بحرف كيف ناس التعريف بالكامل وطريقه صوفيه وجمعيه خيرية ونادي رياضي وشركه اقتصاديه هذا التعريف الطويل هو لسطر مستقيمه صدرين هذا التعريف ليس هو تعريف الاخوه المسلمين بل هي المراحل او النشاطات التي خاضها او عاشها الشيخ حسن بن نفسه وهو نفسه كان يحضر في بعض أحد المساجد الصوفية هو نفسه كان يؤيد إقامة الجمعيات هو نفسه كان يتحدث عن الرياضة وأهمية الرياضة والبناء هو نفسه كان فلذلك طروحة الشيخ حسن البناء هي طروحة شخصية وليس طروحة جماعة لكن الجماعة عندما تقدم نفسها بهذا التعريف فهي أصبحت يعني جماعة مرنة قابلة للتشكل قابلة للتركيب بحسب الظروف يعني الشيخ أيضا تحدث عن الجماعة جماعة جهادية وقال في الرسالة السادس أو الخامس قال أعطوني 300 كتيبة عندما زادت الحمامة أنه متى نتحرك في الجهاد قال أعطوني 300 كتيبة أغزو بهم كل عنيد جبار لا لا, لا رصبي الله ونعوى الوكيل فأيضا هي جماعة جهدية لذلك كان الشيخ حسن البنا يقول يعني أعطوني لما صرت فيها مهمات داخل الجماعة أنه أعطوني ثلاثمائة كتيبة وكل عنيد جبار إذن التعريف هذا جعل الجماعة مرنة قابلة للتشكل وقابلة للإندراج والإندماج والتكيف مع الظروف بعد ألف و سمئة و سبعين و موت عبد الناصر و السادات و خرجت الجماعة و أظن يمكن في الثلاثة و سبعين مع المستشر كتب عندما كتبه عندما كتبه قبل حقيقة صارت بعد, بعد اختيال النقراش باشا من هناك صارت الإعطافة الهائلة جدا عندما تبرأ الشيخ حسن البنى من التنظيم الخاص وقال هؤلاء ليسوا أخواننا وليسوا مسلمين بعد الثلاثة والسبعين حياكم الله يا أخوة بس شوي شوي على التكست هيك حنضية مش هنعرف اللقط بيحكي ولا بيحكي سقط ولا ما سقط ف وكتب كتاب دعاء لا قضاء الآن بعد دعاء لا قضاء أين ستذهب الجماعة فأي اتجاه من خلال التعريف من خلال التعريف ذهبت الجماعة إلى الاندماج والتكييف والمنافي في أوروبا في الخليج في بعض الدول العربية وتكيفت هناك وبدأت أشبه ما تكون بجمعية اقتصادية وجمعيات خيرية الآن عندما يصبح تصبح الجماعة عبارة عن رأس مال اقتصادي كيف نعلم انه ال ال ال الاختصاد المال الثروة تحتاج بالدرجة الاساس لتنبيتها الى الامن الى السلم الى الاستقرار لذلك لاحظوا الجماعة منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة دائما وأبدا يدينون وينددون ويهاجمون كل عملية جاذية كل فكر جاذي كل اختيار للأمة ويحصلون الجهد أو يحسون فعل الجماعة دائما في المدهج السلمي لأنه لو, لو الإخوة المسلمين اختاروا مثلا مثلا بعد رابعه والنهضه نازله قوية جدا يعني نازله طاحنه يعني على الامه وعندما نضعها في سياقها يعني الموضوعي لا عارف انا في قراءه في في دراسه عملتها بعد خلال الاعتصام في نظاره سمه رقميه الصراع بين المركز والهامش دراسة يعني شديده جدا عميقه جدا مرعبة للغاية آه... الإخوان لن يستطيعوا أبداً, أبدا أبدا أن يعلنوا جهادا لن يستطيعوا مصر لن يستطيعوا وفي غير مصر أيضا لن يستطيعوا لاحظوا ما حدث بالجزائر مذبح الجيش الجزائر والعسكر الجزائر مجرمين جراء العشرة الجزائر حوالي سنة ونصف أقسم بالله العظيم أجرم وأوسخ وأسفل وأشد احقر من الجيش الجزائر والضباط ما في على وجه الأرض والله العظيم ما كنا نطلع في القطار أحيانا يعني من الجزائر لقسنطينة او قسنطينة للجزائر خاصة ويجي الوقت صباحا مثلا مع الساعة سبعة يكون الجنود والعسكر بدهم يلتحقوا المكلفين بخدمة العلم بدهم يلتحقوا بمراكز عملهم والله عظيم يعاملهم كالحيوانات وأشد وطأ من الحيوانات والله الحيوانات انه عندها كرام وعندي احترام اكثر منهم هذا الجيء ومع ذلك حركة السلم والمجتمع برئاسة محفوظ نحنا في ذلك الوقت تحالفت مع العسكر في الانخلاب على الجبهة الاسلامية دلوقتي. نازلة عظيمة جدا كانت في الجزائر ومعروف الجزائر اللي بيحكمها العسكر والعسكر حلفاء فرنكفونيين هذول العسكر اللي هم بتعرفهم مين هم ايه كيف, كيف حركة ايه اسمه اتفاق اوسو بين منظمة تحرير اترائيل كانوا اليهود عاملين ادارة مدنية وكان الادارة المدنية هذه فيها فيها مجموعة يعني فيها مئات والاف الضباط حتى الفلسطينيين اللي كانوا بيشتغلوا مع الادارة المدنية اليهودية فليهودهم لربهم هؤلاء لما صار اتفاق أصله شرطوا على يأس العرافات أن يكونوا ضمن قوات الشرطة التي يجري تشكيلها وبالتالي تظن أن هؤلاء سينقلبوا الله يا أخي يكون أحسن يكون أفضل فهؤلاء هؤلاء, هؤلاء هؤلاء لا يمكن لهم أن ينقلب أيضا لا يمكن للعسكر الله مستعان السلام عليكم نفس الشيء مثل عسكر الجزائر عسكر الجزائر اللي كانوا أيام الإدارة الفرنسية لا لا أبعث من عندي يبدو لي مشكلة من عندي عسكر الجزائر أيضا الفرنسيين فرضوا على الجزائريين أن يكونوا ضمن الجيش والشرطة وكبروا وتقلدوا مناصب حتى بوزارة الدفاع ومزراء دفاع كيف يمكن لهؤلاء أن يكون في يوم ما مع الأمة أو مع الشعب الجزيرة أو مع الإسلام أو مع المسلمين كيف لا يمكن ومع ذلك ذلك حركة المجتمع والسلم انحازت للعسكر ليش لأنها لأن بنيتها التنظيمية غير قابلة للجهاد غير قابل لغير المنهج السلمي غير قابل لغير الاستقرار غير قابل لغير الوضع الامن انت تستثمر مليارات الدولارات وعشرات مليارات دولارات واخطبوطك الاقتصادي يخترق دول العالم من شرقها من من شرق الكره الارضيه الى غربها ومن شمالها الى جنوبها ولك علاقات في الاعلام وعلاقات في السياسه وعلاقات في الامن على مستوى العالم وعلاقات حزبيه على مستوى العالم انت عندما تعلن جهاد معنى هذا الكلام أنك ستضع موضوع خطر جدا ووضع الجماعة وفروعها على قائمة الإرهاب وقتل الجماعة ستحل وتطارد وتلاحق وتقتل هذا معنى سلمية هو يقول سلمية سلمية ويعلم علم اليقين أن هذا الكلام مستحيل لكنه ليس لديه خيار إلا أن يقول سلمية حتى لو تطلبت السلمية النوم تحت الدبابات هذه مشفلت الآن السؤال فيما بعد رابعة أو سؤال الحالي الراهن ما الذي يمكن أن تفعلوا الجماعة؟ ما الذي يمكن أن تفعله الناس؟ الناس؟ قد تستفيق قد تصحو لكن ليس هذا معنى الكلام هذا أن الناس إذا صحيت واستفاقت وواجهت العسكر معهم معنى, معنى هذا انهم مع الاخوه المسلمين ابدا موشيك الموضوع وهذا الخطا القاتل ان الاخوان المسلمين مصرين عليه انه كلما راوا الناس بالطريقه هذه ظنوا أن الناس معهم ظنوا ان الناس دافعون عن خيار ظنوا الناس دافعون عن منهجهم هذا كلام ليس صحيحا لأن الامه ليست اخوان مسلمين لا ينفع علي يعني إذا بقيت الجماعة تفكر وتتصرف كما لو أن الأمة إخوان أو ينبغي أن تكون على دعوة يعني في نصيحة عليكم أن تقترب من الأمة وعليكم أن تقترب ومن الخيرين تخالفوكم أو انتقدوكم كأنهم أعداء يجب سحقهم ويجب التشهير بهم لا ينفع حتى المشكلة العويصة انه لما وعي سمعتم انه تعرفوا كمال الهلباو كان تقريبا يعني يقيل انه كان في فترة من الفترات مسؤولة تنظيم الدولة لإخوان الآن هذا الرجل يعني اخترب حتى من الرشاد وكان عضو مكتب الرشاد لكنه أحقد ما يكون على كيف يمكن ان ينتهي الشخص مثل كمال الهلباوي بهذا الحقد وحتى مع السيسي كيف اذا في خلل في الجماعة كبير لانه الخلال قد يطول صغير او كذا او ما عندهش كبرة لكن هل عندما يطول قياديين كبار في الجماعة ومتى ينشقوا ينشقوا على كبر مش على صغر ينشقوهم في مواقع مسؤولية كبرى احمد حبيب اعرفش ايش اسمه كان نائب مهدي عاكف ذا حد ذكنا فيه الاخوة اللي كان لما, لما انتهت يعني فترة مهدي عاكف صار هناك انتخابات ورش حبيب نفسه باعتبره نائب المرشد كي يكون هو المرش أثر أزاحه وجاءوا بأحمد بديع الآن أحمد حبيب هل تسمعون له صوتا خلال الثورة بعد, بعد, بعد, بعد التغيير اللي حصل في الإخوان المسلمين هل سمعتم لحبيب تصريح هل سمعتم لحبيب وجود في الثورة حتى وجود في الإسلاميين وجود في لم نسمع له شيئا يعني مرشدا وإذا حصل مرشدا عندك تنظيمية تهجر الجماعة وتهجر حتى الأمة إذن هذه المسائل صارت شخصية بالطريقة يعني أنتم تشخصون العمور حتى في المستوى القيادة للجماعة وهذا مدمر هذا قاتل كنت أنا في مصر لحقاية 27 الشهر 27 يعني 5 قبل 30 يونيو حوالي 3 أربع أيام والله يا أخو كسم بالله أنني كنت أستعجب على مثقفين على اعلاميين على عامه الناس عامة, عامه الناس على اقتصاديين على رجال اعمال اعم على الاخوان المسلمين حقد حقد غير عادي حقد اسود الان حولوا مصر الناس حولوا مصر الى طابور خامس ضد الاخوان المسلمين في مصر والطابور الخامس هذا بيصير طابور ضد حتى من يؤيد ما يسمى بالشرعية أو حتى من يؤيد الثورة ويرفض الانقلاب الان الناس انقسموا نصين قسم طبور خامس تقريبا للسيسي للأمن وهذه مشكلة كل لأم يا عم تعاملوا مع الأمة كأمة عملوا معك كجماعة الكفوا عن مساله الستينات حتى هذه اللحظه يعني عندما طرح السؤال يعني هل نحن جماعه المسلمين ولا جماعه الاخوان المسلمين يعني الشخص الذي طرح هذا السؤال يعني يعني ضربه هذا في شهاده رائف نجم اللي كان في الاخوان يعني بشهادته قال ضربه مهدي عاكف نفسه في الساطور على راسه وهو نايم ثم يعني يعني استحق يعني يتحدثون عن ان الحركه الاسلاميه هي حركه يعني, يعني, يعني عندما يقولون كنوم ضرب الحركه الاسلاميه هم كلام بيصير مش, مش, مش معقول يعني لذلك في اشكال ان لم تستطع الجماعه أن تجيب على تساق وليس ألاف شهيد ألاف في السجون وناشطين مطاردين في كل مكان هذه ماذا مجلبة السلمية فما جدوها لكن كما قلنا بنيت الجماعة التنظيمية أسيرة البنية التنظيمية وأسيرة النشاط التنظيمي والإنحياز إلى كول الجماعة شركة اقتصادية إذن لا تستطيع أن تعلن جهاته ولن تستطيع لذلك السؤال أو الذي لاحظناه طوال يعني من, من السبعينات فما فوق أن الجماعة دائما وأبدا في النوازل كانت تتعرض لانشقاقاته هذا أنه معظم الحركات الإسلامية خرجت حقيقة من الإخوان المسلمين حركات الإسلامية الإسلامي خرجت من الإخوان المسلمين من الإخوان المسلمين هذه الأخوة المسلمية عن الإخوة المسلميين اللي هي حركة رحمة الله عليه الدكتور صالح سرية هذا الرجل كان في ذلك زبعات التقى في أظن الصفيناز كاظم صححون المعلومة يا إخوان لا يحضرون الاسم الآن وقالت له بالحرف الواحد قالت له لا تعمل لا تعمل مع كل القوى الإسلامية الموجودة فكلهم عملاء لعبد الناصب بالحرف الواحد وفعلا ما يشتغل مع حد فيهم يشتغل وحده وكارم رحمة الله عليه كارم الأنظولي لو, لو ردوا لو, لو, لو يعني التزموا ب ب برأي الدكتور الصالح سرية في كل الاحوال في معاده في كل الاحوال كل القوى الاسلاميه اغلب القوى الاسلاميه كلها خرجت من الاخوان المسلمين القوى الجهاديه لماذا خرجوا يعني الم تجي بالجماعه يعني الم يئن الاوان لان تطرح الجماعه سؤالا لماذا تخرج الجماعات الإسلامية الجهاديه من رحم الجماعة لو كان منهج الجماعه لما كانت هذه الجماعات اضطرت الى تشكيل جماعات اخرى حتى عندما كانوا في العراق عندما كانوا في العراق وكانوا جزءا من حركة من كتاب العشرين وبالاضافة إلى شيء سمع هذه جماعة جماعة ثانية لإلهم كانت الله نوستعان كان لهم جماعتين جماعة الآن لا يحضر لي اسمها وجماعة تاني اللي هو عندما تأسست كتاب الشيخ سليمان العمري اللي هو كان المتحدث الرسل باسم كتاب العشرين وهذا رجل نبيل هو رجل يعني بصراحة يعني رجل مبدأ ودين فعلا لم يقبل ولم يعطي دنية لا في دينه ولا في منهجه على الإطلاق حتى هذه اللحظه وأذكر أنه قالت في مرة, في مرة قال والله لو قد طعبا ما دخلنا العملية السياسية ولا وافقنا عليها ولا وافقنا على أي اتفاقية مع الأمريكيين فسلمان العمر رجل محترم أدوى الله أن يحفظه ويفبته قال لما سألوا على انه كيف طبعا كيف حصل الانشقاء حصل الانشقاء كتاب العشرين ظهرت حماس العراق وهم يعني أخذوا كلمة حماس من حركة حماس الفلسطينية يحاولون يعني يعني يعني لا أعرف لا يهتدي إلى الكلمة الآن لكن وكأنهم يستعيرون الشعبية ويستعيرون الجهد ويستعيرون الفعل اللي خبت فيه حماس في بداياتها كي يمططوه ويحققوا لأنفسهم حضورا في المجتمع العراقي وانتهت حركة حماس هذه العراقية انتهت إلى أن يعني تعمل صحوات مع الجيش الأمريكي لما كانوا يعني كنتم لما سألوا العمر قلوا ما لما شكلنا كتاب العشرين تأسينا بتأسيس الكتاب في أول العشرينات ضد البريطانيين لكن البريطانيين في لايك تاريخ يعني يعني مدمرة نحن نقرأ التاريخ لا لا مش هي حركة إخوانية حركة إخوانية جامعة حركة جامعة أيها حركة جامعة حركة جامعة وحركة حفاس هذول إخوانيتين البريطانيين عندما فككوا العالم الإسلامي وجاءوا لي إقامة الدولة القومية جاءوا بطروحة الدولة القومية المستقلة الحركات الوطنية اللي طالب بالاستقلال أيها الجبهة الاسلامية للمخاومة الاراقية جامعة ظهرت هذا الاستقلال وتطالب بالسيادة والتخلص من استعمار وحق تقرير المصير طيب يا عالم هم البريطانيين والفرنسيين هل جاءوا الى العالم العرب والاسلامي غير تحقيق هذا الهدف يعني هم جاءوا بسايكس بيكو وهذه الحركات ثبتت سايكس بيكو كمطلق اجتماعي فعندما احتل العراق اسست حركة اسمه كتاب العشرين على اساس انه في, في ذلك الوقت كتاب العشرين جمعت كل اطياف من الشعب العراقي من شيعة من كل كل القوميات والعراق جمعتهم ففي ذلك الوقت كان هناك مبرر البريطانيون انفسهم يدعمون هذا التشكيل والبريطانيون دعموا كل الحركات الوطنية في ذلك الوقت دعموها بالكامل كلنا وظنت الحركة الوطنية أنها فعلا والله تقاتل بريطانية وتقاتل ضد الاستعمار ما هذا كان أحب يكون على قلب البريطانيين أن تظهر حركات وطنية تطالب الاستقلال والدولة المستقلة والسيادة هم ليه جايين أصلا جاءوا من أجل هذا الهدف وأنتم شكلتم كتاب العهرين بمعطيات سايكس بيكو وأهداف سايكس بيكو دون أن تعيدوا قراءة التاريخ بحيث تدركوا أو تميزوا بين ذلك الزمان وأهدافه وواقعه وأسباب وجود البريطانيين وهذا الزر. لذلك هم دخلوا الكتاب العشرين في اللحظة اللي كانت فيها القوى الجهادية صاعدة ضربوا ضربة تقريباً يعني آلة الجماعات الجهادية أذى بالغ صح؟ كتاب ال20 ليست من تيار السلف الجهادي لكن هذا لا يعني ان التيار السلفي الجهادي كان فرحا بانشقاق كتاب ال20 لانه كتاب ال20 تريان ماذا تحدث في العراق نقد اسمه محمد الراشد يمكن كبير الاخوان في العراق كتب بعد يعني قبل حوالي يمكن سنوات او السنوات كتب كتابا صغيرا حوالي 60 50 صف اسمه نقد المنطق السلمي نعم نقد المنطق السلمي يعني انا ولا اخرا فيه والله العظيم عجبت يعني حتى في السلسله اللي عملناه وبعدين جمعناها في كتاب والله العظيم شيء يعني يذهل يقول لك أنا يعني في لقب المنطقة السلمية يقول في لست أشك في أن كل الذين شاركوا في العملية السياسية من إخواننا هم من العفيفين الأطهار لكنهم عندهم انتقادات شو الطهر والعفاف في أن تكون في مجلس حكم أمريكي؟ شو الطهر والعفاف؟ ما هو الطهر والعفاف أن تكون في الصحوات؟ ما هو الطهر والعفاف ان تكون عميل وتطالب باحتلال العراق خمسين عام اتفاقيه الخمسه الكبار اللي كان فيها الهاشمي ما هو الطهر والعفاف عندما تاتي يتباعها الاخوان بانهم في, في العراق بانهم اول من أسس الصحوات ما هو الطهر والعفاف ما هو الطهر والعفاف عندما تقي اخوانيه مع الجيش الأمريكي ما هو الطهر والعفاف من مين الجيش من هو وما هي مواصفاته لاحظ أنهم في العراق في العراق الظروف حتى يكون ضمن تشكيلات عسكرية لكن في السياسة في السلم في الأمن في الاستقرار سحبوا تماما لكن الآن في مصر كيف يمكن لهم أن يكونوا في العسكر كيف يمكن أن يكون لهم في جهار كيف يمكن أن يكون لهم حتى في جماعة الضغط جماعة الضغط بل أن النظام الآن يفكر بحل الجماعة أنتم خسرتم على كل وجه أنتم استؤمنتم عليكم لم تستطيعوا حتى حماية أنفسكم إذنك يجب إعادة النظر الآن دون هذا الكلام يعني أنكم ستبقون على نفس المنهج القديم وبالتالي ستخسرون كل الناس ستخسرون الكثير ما لقد تخسرون أنفسكم يعني تخسر الآخرين معكم لابد من أن يعيدوا النظر لابد من أن يصالحوا الأمة لابد من أن يصالحوا كل القوى الميطة على القوى الإسلامية كلما تحدثوا عن توافق يتحدثون عن توافق عن مصالحه عن عن عن تسامح مع القوى الليبراليه والعلمانيه لكن القوى الاسلاميه كانوا صخطه حتى انهم رفعوا السلاح بوجههم وقتلوهم ولم يصطحوا من الله ولم من عباد الله الفيسبوك بيعطيك سرعه في ال ايه يعني يعني في التعليق اكثر من الموقع بيعطيك امكانيه تفاعل اكبر من الموقع بالتالي الموقع مبخيل مقالات لك حتى هذه حتى بعد الرابعه والله احد خط معاه نقاش مع تويتر واحد يمكن او اثنين وثلاثه خط مع نقاش مع يعني والله حتى هذه اللحظة الاستعلاء والغطرسه يعني تبلغ حد جنوني يعني احد مثلا على اني انصططريقه الى ااا بوها تنظيما يعني انا وضعت عباره هند في فيتر دي ضربه رايك هل هذا الكلام يعني شرعي او منطقي او ممكن حتى بعد رابعه قال رابع لم ينتهي الامر بعد هذا بعد رابع والنهضه ورمسيس قال حتى وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال حتى الان لم ينتهي الامر يعني انتم حتى هذه حتى هذه اللحظه عدهم في الفيسبوك يعني على قصه اسامه حمدان عندما عملوا معه مقابله أظن في قناه الميادين قبل حوالي يمكن 4 شهور فقال أن ما يجل في سورة حرب أهلية بين الحكومة والشعب فأنا كتبك يعني فقرة يعني أنه وضعت الرابط طبعا الجهادي يتهموه أنه يجيد صناعة الخصوم حل ما يقوله أسامة حمدان يجيد صناعة الأصدقاء انتوا بطريقه انك كل الناس انتوا لما تيجيوا تش... بتندموا ولا تقول حرب انا ما ميش حق لا مكاسب بتصريح من هذا النوع بعد, بعد سنتين سنتين وحوالي يمكن ثلاث شهور او اربع شهور كل يعني شلال دمائ نزف مش بيقول لك حرب بين بي بين وبين الشعب حرب اهليه أحدهم دخل قال الحركة تحاول أن تستغل الظروف وتستفيد من الظروف وتعرف كيف توازي الأمور قلت له أي توازي يعني أنتوا يعني على الجاتين مثل منشار يعني طالع ميك نازل ميكل يعني الغلبة لبشراب على الثورات قلت له الكلام كيف يعني حتبرروه أمام الناس قال حندره لانه اخي لا الى صح الا الصحيح وعندما يصح الصحيح ستضطر الامه سيلحقون في الثورة والمقاومه والدفاع عنها قلت له يعني انت كلمه فعلا يعني بدك تاكل على الطالع والنازل ولا بدك تحترموا حد ولا بدكوا تحترموا مشاعر حد ولا بدكوا تحترموا اي مخلوق على وجه الارض فقط بدك الناس تركض وراكم يا اخي اذا انتوا عندكم ثقه في قياداتكم ما شان الامه بهذه الثقه ما شان الامه ليس اخوان مسلمين الامه ليس حزب النور الامه حتى ليس عرض أن تفكر أين المشكلة أين الخطأ تستعلي تكابر حتى هذه اللحظة بعد هذه الدماء هذه مشكلة هذه مشكلة عويصة يعني, رغم يعني, يعني اعتصرنا ألماً يعني على, على النهضة وعلى رابع واعتصرنا ألما على البلتات اعتصمنا الما الما نحتاجه على ابن الدكتور احمد الطيب واعتصمنا الما على كل الذين قتلوا وسحلوا وحرق الجثث وجرفت الجري اعتصمنا الما وقهر وما زلنا وغيضا العجيب يا اخوه والله العظيم يعني انا هذا الكلام ايضا يعني في, في احد الفقرات لاحظوا بان يعني هو الجهاد في العالم وأكثر من حارب الجهاد في العالم بالقوى الإسلامية وحتى الوطنية وأكثر من من آذى الجهاد في العالم ومع ذلك في الملمات كان, كان الجهاديون هم أول ناس وأكثر ناس تعاطفوا معهم ولم يبيعوهم ولم يفرطوا بهم هذا هو الولاء والبراء هذا هو أنك رغم الجراح رغم الألم رغم القصوى رغم الفضاء التي ارتكبت إلا أن الولاء والبراء يحسم وجهة الحق بقطع النظر عن أخطاء لكن لم يبيعهم لكن حتى هذه اللحظة يكابروا حتى هذه اللحظة للأسف يكابروا نظر الله يعني, يعني يدين ويدين وهذه ويدي الجميع إن شاء الله طيب أخوان الكريم أنا يعني أستأذنكم وأعتذر لكم وإن شاء الله يكون لنا فرصة لأنه عندي بقالي لازم أخرجها قبل إن شاء الله حول عشر عن الشهر حالي عن الجزء الثاني عن وضع سوريا إذلك أستأذنكم وأشكر لكم حسنا السماء وأعتذر عن تنقيضكم و... لكم الشكر جزي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله يا أخي عجاج أنك استعيما تستفز يا إخوة والأخي عجل. ما يجري ما يجري في الامه ديناميه سيحنا سيحنا السلام عليكم طيب قلت ما يجري الآن في الأمة هو الدينامية طبعا أنا تحليلي لما يجري قرأته رؤيتها أن ما يجري هو سنة تدافع والتدافع فيه كر وفر فيه غموض فيه عدم استقرار فيه لا ايدولوجيا وفيه قيادة من فوق سبع سموات ويقول لها لا تستطيع أي قوة على الأرض ان توجه التدافع في نهاية التدافع هناك إصلاح وهناك التمكين باللغة أكاديمية نقول دينامية أو ديناميكية في بعض الناس التدافع فيه كل الوسائل وليست هناك وسيلة محددة لا تستطيع أن تقول التدافع ينبغي أن يكون بهذه الوسيلة لأنه هو دفع الله الناس بعضهم ببعض كل الوسائل متاحة وأذكر أنني في بعض أحد المؤتمرات أو يعني أكثر من المؤتمر سألت وضعنا الفكرة كل التدافع كل الوسائل آية. قلت ان في احد المؤتمرات او حتى كتبت مرة في اكثر المؤتمر كل ما هو حكم الوسائل المتاحة شرعا لاستعمالها في هذا التدافع بالنسبة للمسلمين لانه التدافع هو دفع الناس بعضهم ببعض والتدافع يشمل الأرض ومن عليها فلقد يحصل تدافع مثلا في في المنظومه الرأسمالية. الآن الان يعني, يعني قلب التدافع يقع في في الديون يقع في في ازمه الراسماليه الطاحنة. طيب في عندنا التدافع هنا حركه شعوب في الشعوب حركة الشعوب والسياسي ما هي الوسائلة علينا أن نستعملها حتى لو يقال هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز يعني, يعني العلماء ينبغى أن يوضحوا هذا إذا قبلوا بأن ما يجري التدافع أن هنا في جزء الجامي والرابيع ومشحار شوه وهذا هو لا يقولون لك لا يجوز الأمر وهذه فتن فعندنا مشكلة بصراحة الآن لإخوال المسلمين هاي إمكانياتهم هذا يمكن أخي عجاج ما حضرتش ال... ونفكك المفهوم السلمية ما حضرته ولكن الأمور اتضحت إليك أكثر لكن الإخوان الآن الحشر في زاوية يعني دموية وهذا غير مسبوق وهذا الحشر ليس فقط في مصر بل سيشمل دول أخرى سيشمل مناطق أخرى وبالتالي الان الاخوان المسلمين خلاص تم خلعهم دوليا وتم خلعهم اقليميا وتم خلعهم من النظمة السياسية لذلك في هناك دراسات يعني او حتى يعني وقعت على احد يعني المخالات او التصريحات الدقيقة جدا والله احتفظتنا احتيت حاجات احتفظ فيها ولكن الان حان بالنسبة للنظام الدولي حان دور الصوفية ترواض القادم للغرب وكنا نعلم أنا واحد من الناس أني طلعت على موضوع الصوفية خاصة في أمريكا وكيف الأمريكيين من أيام جر بوش يعني مكنوا في آسيا الوسطى وبالكاد يعني الاتحاد السوفيت نهار لشعوب وثمات شعوب إسلامية في دول آسيا الوسطى يعني يعني سبعين عاما محرمون من نسخة قراء كريم ما كانش أي حتى لا في انترنت ولا غير ولا حتى يعني يخضي النسخة عن طريق التاريخ عن طريق النط لا, لا لا لا ليسوا كذلك ليس كذلك. كذلك ما أن ما أن استقلت الجمهورية الخمس في أسبصة الإسلامية هذه حتى كانت يعني على بوابة هذه الدول الصوفية الأمريكيين أرسلوا الصوفية ومشايخ الصوفية وهم موظفون في البيت الأمريكي في الخارجية الأمريكية موظفون في الخارجية الأمريكية رسميا والله حتى في شيوخ مع بعضهم أعرفهم بالوجوة أعرف حتى أسماهم موظفون في الخارجية الأمريكية لذلك الآن الأمريكيون يرون في الصوفية والغربيون يرون في الصوفية هي الخيار الأمثل والاخوان يعني الاخوان عندهم مواجهه عندهم بعض المواجهه عندهم بعض عنده طموح لكن الصفية ما طموحها الصوفيه مدمره والصوفيه في في اسوء يعني, يعني فرقها أنها على علاقة وطيده جدا وتحالف وطيد جدا وربما جذر واحد مع, مع, مع الشيعة هنا الكارثة والصوفيه في العالم الاسلامي كثار من شكلال من الاخوان المسلمين أكثر كل ما في الأمر أنهم الآن لا يستطيعوا في كل الدول أن يظهروا كما يعني ظهروا في آسيا لكن إذا اشتدت الأمور فقد يظهر كبديل خطر جدا خطر للغاية إياً ما جرى في رابع وما يجري حالياً ضد الثورات من محاصرة للثورات ومحاصرة القوى الإسلامية هو حقيقة يستبعد كل القوى حتى هذا حزب النور يعني بالرغم يعني السلفية التقليدية وخاصة السلفية الإسكندرية معروف ارتبطاتها في الامن المصري يعني تاريخيا مش بس مرتبطيا والله لا, لا, لا يجلون ان يرتبطوا بشيء غير الامن وحتى لما, لما تعلمون الفيديو اللي انكشف على حزب النور عندما كانت على مقربة من جولة الانتخابات بين شفيق ومرسي والتقوا مع شفيق ونسقوا مع شفيق وظلوا ينسقه مع الأمن ليس هذا فقط حتى تعرفوا أيام حازم أبو اسماعيل دعية, دعية بعضهم من قبل تنطاوي إنه كان رئيس المجلس العسكري دعاهم تنطاوي عنده لا أنا لك ماذا فعلوا استدعاهم تنطاوي حوالي 20-31 عنده في المكتب وأجلسهم قبل ست شهور من إزاحة حازم قبل ست شهور تخيل لوين يعني, يعني فرق كبير يعني فيه تاريخ كبير وقت طويل وضحك عليهم وهو جالس خلف طاولته فتح الجرار واخرج ورقة قال لهم هذه وثيقة تثبت انه امه لحزم ابو اسماعيل معاها جنسية امريكية واغلق, وأغلق الدرج فهم بوبويتوا الان بعد ما ازاحه حازم تصرفت هذه القصه فقط رئيس المجلس العسكري ببساطه والله اذكر ان حتى مع عادل المصريين لما هذا الكلام من داخل خلي يا ريت لكن طبعا يعني انا لا اعتمد على الشهادات في الكتابة اعتمد على التوثيقات نادرا ما اعتمد على الشهادة غير موثقة إلا اذا كنت سمعت بنفسي يعني او شفت بنفسي لكن هذا وقع وقع لانه مش بس واحد حكى لي يعني حكوا لي اكثر في الاخوة يعني واحد بلاش يسمي اسمه هسا يعني الله علم باوضاعهم <تصفيق> طيب ما بعرف ليش طيب انا على كنت تتكلم على ان الشريعه ليست قرارا سياسيا لانه احنا عندما ندفع يعني, يعني مخلفات او تداعيات الغزوه التتريه حتى هذه اللحظه فالامه فقدت التوحيد حتى صار الدين عندنا مجرد تقوس حتى العثماني استلمو من العهد العباسي واخر العهد العباسي تقوس وسلمونا يا تقوس سلمونا الأمة كلها تقوس الحياة جديد مختلف من مطر الرأسماني الليبرالي العلماني لليك. الاقتصاد عندنا لبرالي العلوم لبرالية تجاره ليبراليه النظام المالي نظام ليبرالي نظام القيم حتى حتى نظام الجو وشؤون الامن والسلطه لما نكون فيعني انك صادي يوافق الشرع وإعلام الشرع بمعنى آخر وهو النمط الغربي ستقلبه وتحل محله نمط آخر هذا النمط النمط في السنين إذن الآن عودة النمط الشرعي ليس قرارا سياسيا في لحظة معينة يمكن أن يطبق لن يستطيع أحد أن يطبق الشريعة بقرارة لكن يمكن أن يطبق الشريعة ما استطاع لكن هل الاستطاع هل في استطاعتنا كأملان أن نطبق الكثير أو القليل من الشريعة هنا الإشكال لأنه جربنا وجربت إقامة الإمارات وجربت حتى في السوداء جربت إقامة الشريعة لكن هل كم تبقت وكيف تبقت لم, لم تصمد في العراق لم تصمد في الصمان لم تصمد في ماله لم تصمد لأنهم يتدخلون بجيوشهم مباشرة لأن ضروة الخروج على المركز هو تطبيق الشريعة تطبيق الشريعة كان تزيل نمط حضاري ثقافي عقدي وتحل محل نمط عقدي ثقافي حضاري آخر هذا هو جوهر الصراع بيننا وبين نظام الدولي إذن مسألة تطبيق الشريعة ليست قرارا سياسيا كما هي الثورات ليست قرارا سياسيا دينامية سنة تدافع عملية التدافع نفس الشيء لإخوان المسلمين لم يعودوا بقدرتهم لأنهم يكون في السجون الجماعة تفكك حتى على مستوى ليس يعني المكتب الإرشاد بل تفكك حتى على مستوى الجهات تفكك على مستوى الشعب لماذا يتحدثون عن حل الجماعة لأنهم وصلوا إلى مرحلة يعني يعتقل فيها حتى قائد الشعبة مثل الشعبة بكرة الأمن المصري قادر على تفكيك الجماعة بحيث يمكن تفكيكه في كل مكان وتونس على مرمى نظر يعني ما يجري هو تفكيك كل الأدوات والقوى الإسلامية وهذا حزب النور يعني, يعني, يعني الله المستعان الله المستعان ان لك يجوز التركيز الان عندك الثوره المصريه وانتاجات الثوره المصريه اا المصريه الان سن يكون الاخوان على الأقل